i t so v e r 私たちはこのままに行ときに行くとき Just like a soldier、yeah. يالله تسهلنا بواحد يفعل فينا خير ويطلع القافله من السير لكن وين الناس والله ماني شايف س ي ا ر ة الظاهر ما حد يمطمن هنا غير لازم اقرب من ا ل خ ط شوي و إ ن شاء الله هلق واحد يبزع عليك لا حول ولا قوه إ ل ا بالله 私はこのように やさしくてもっとねやさしく ا もっとねやさしくてもっとねやさしくてもっとねやさしくてもっとねやっとし يا راعي الشاخ استقفه ل الشاف ح ن ي يا الشاف. يا راع قالك تفزع علي يا أ خ و ي أ ن ا سهران ودي أ ن ا م قل وش عندك وخلصني ا س ت ك ف ى معي قافله وخرجت علي في الشيخ ودي ياك ت س ح ب ن ي الله ياخذك كلك مدري وش عندك من مصيبه روح الله ياخذك نقول ق ا ف ر ه ح ت روح م ا ه وقتك خن ل انام عسف و ويشلي بالفتر ا ل ب ل ه يصي اهل ا ل ط ي والرجله فوق <تصفيق> راسي ش ه د و ا اعله كل ما القلب يحتله وجب ا ل خ ل ا ق و ا ل ص ل ل ي ص ر ج ل ه اصله ل في الشتات يتولى م ح ت م ل و انا ما ا ح ت م ل ما تراجعنا و لو ب ل ه في ا ل م ص ا ي و في القدله خد مع المصطفى ص ل ي ا رجال ما قدر تسحبها وما ط ر ي غ و ا ل ل ه ي ا رجال م ا ل ه السيارات ح كل ل ا ا ل ت تسحبها من ا ل س ي ا ر ا والله لو في ش ا س موجود ما تعبناه لكي تتعب ك ا ن فضلا عن الوالد والله ان ا ل ش ا س موجود طلبت الفزعه ل من ل ع ي تتعب وما ر ض ة يصحى ولا يا أ خ و ي ما تقولنا من زمان و ا ل ح ي ن ي لا مشينا نحن ا ورا نعمل خلونا نروح ن ص ح ي س حبل ا ق ا ط ر ة وكل اللي نمشي بعد حالك اعبرنا على ا ل إ ز ع ا ج ي ر ع ي الشاخ لكن والله مالها غيره ياخوي والله ورانا أ ل ف شقله وانقطعنا في ا ل س ي ل اسحبنا القافله من ا ل س ي ل ورجعناهم راح كلها عليكم كل السيارات ماقدرتوا تسحبوها من ا ل س ي ل ي ل ا روحوا وتفرجوا علي ه ت ف ب س ح ب ك م you <laughs> No, so no.